الحمد لله رب العالمين رحمن رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِ الصراط المستقيم صراط الذين أنت على غير معرض هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا God. Uh -huh. all things